فَلَقَ فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ العَظِيمِ وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنزَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم ودع عليهم نبى ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون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 وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِيينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينَ رب هب لي حكمه وان لحقني بالصالحين